أو عرضا أو طاوع المعدى لواحد كمده فامتدى وعد لازما بحرف جر جري وإن حذف النصب للمنجري نقلا وفي ان وأن يضطردوا مع من لبس كعجبت أن يدو والأصل سب فاعل معنى كمن من ألبس مزاركم نسج اليمن ويلزم الأصل لموجب عرى وترك ذاك الأصل حثما قد يرى وحذف فضوة أجزء لم يضر كحذف ما سيق جوابا أو حصر ويحذف الناصبها ان علما وقد يكون حذفه ملتزما